ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيء وترى الارض جامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجًا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا حَدِيثٍ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثُمَّ يَعِظُ فِي يَوْمِ اللَّعْنِ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 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثمَّ الَّيَقُضُوا تفثهم واليوفن ذرهم واليَطّوَفُ بالبيتِ العتيقَ ذلكَ وَمَن يُعْظِم حُرَماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَمْعَاءُ إِلَّا مَا يُتَلَعَ عَلَيْكُمْ فجتنب الرجس من الأوثان وجتنب قول الزور حنفا لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ بِنَا السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ذَالِك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها ثم محلها الى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سك اليدكر رسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعوام فإلاهكم إله واحد فإلاهكم إله واحد فلهم أسلم وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكروا الله وجدت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأضعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا, إلا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر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 ما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاهزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من الرسل ولا لبين إلا إذا تمنى القَشِّيْ قالُ في أمْنيَتِهِ فَيَسَخُ اللَّهُ فَيَسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْقَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْقَانُ فِثْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرضوا والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيدة ولِيعلم الذين أُوتوا العلم أنّه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم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 وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُكَرَّ يَكَادُونَ يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِيُكُم بِشَرِّ مِن دَالِكُمْ أَن